مش لقص بنادي على كل واحد في مصر نداء يا انا الكل بيت مش لقص بلدنا بنحنا نظامها ده بننا بلد بلدنا في محن نظمها دبحنا واجتنا احنا لسونك يا مصر بنادي على كل عام الهناك في وسط المدار خلتنا في محنة لظمها لبحنة لظم هذا بحنا بلدنا احنا وظم هذا بحنا وواجبنا احنا لصورك يا مصر بنادي على الورشقية الصغار بدون مسرهين من سمسر كبار بنادي يا قياس ودول مشروهين من سما السرات و طار هتخرب بيوتكم فلوس امريكان مع الانفتاح جت مصيبه لمصر بلدنا بمحنه بلدنا في محنه بظم ها جبنا بلدنا في محنه بظم ها جبنا واجبنا يحنا نسولك يا مصر بنادي على ريف بلدنا الحزين واقول يا اسمر بلاش الادين برباش الهارين وخلي دموعك عرق فيندي بيني خلي وقلب ترابك هتحمر مصر بلدنا في فلادي على كل واحد في مصر ددايا أنا الكل بيت مش كل واحد في مصر الكل بيت مش لأصر بلدنا من بنادي على الجيش هناك على مشلح مسلح لمين بالبارود بنادي على الجيش هناك على مشلح مسلح لمين بالبارود رئيسك خلاص سلمك ليهو سلمك ليهود وضيع عليك اي فرصة لنصر بلدنا هم نادى صورك يا مصر بنادي عليكم يا كل الجموع في مصر الشوارع في مصر النوبور بنادي عليكم يا في مصر الشوارع في مصر النوبور في مصر المزارع في مصر الرمسانيا في مصر المزارع في مصر المصانع بلادنا هتبقى جناين محبه وفيها الاحبابه تجان كل